night <laughs> play and <laughs> وإذ قال الإباهي من هذا البلد John heaven fell the والله <تصفيق> لَا سَمْعَ لَهُمْ وَلَا نُطْقَ وإذ قَالَ إِنَّ لِيَ فِي الْجَنَّةِ عَزَّاً لَّنْ يُنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ نُزُلٌ بَشِيرٌ رب جعل هذا الفلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد يرن لين ما فمن تبي اني فاءن ونين بَرَنَا مِنْ نَاس كُنْتُمْ مِنْ ظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ وَفِي ظُلُمَاتٍ فَزَعَمْتُمْ أَنَّهُ ورم بان يمس اما سانفجن عند 是的,他 <音><音> All yeah. ələ ələdiyə ələdiyə ələdiyə əl lə lə I don't know.